التسجيل الرابع عشر. استمع إلى التراكيب ثم أعدها. ألف نزول القرآن. باء المنافقون يخفون الكفرة. المؤمنون صادقون، فا في قلوبهم مرض.